ب و ك ْ ا ث ن ا ب ا ن و واحد وسبعون. واحد وسبعون. طنقان. يا. ر ا د ة شيء. ا ر ا د ة شيء. ك ن يَأْكُلُ. ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ كنتي أ ل ع ا ق هل تريدون أن تلعبوا كرة القدم؟ ه ت ي ل ر د ن ت ي أ ر د ن ت ي ألعب ا د ك ن ت ألعب كرة القدم؟ كنتي ل ع ب ا ق ك ي ه ر ة ا ق د م ك ن ا ل م ي ه ل ت ر ي د و ن أ ن ت ز و ر و ا ل أ ص ق د ا ق ل ا ء ه ت ل ر ت ي ر د ن ي أ د و ن ت أ ر ن ت ز أ ر و ا د أ ص ق د ق ا ء ن อยาก يريد يريد ดิฉันไม่อยากมาสาย لا أريد أن آتي م ت أ خ ر ا لا أريد أن أأتي م ت أ خ ر ا ดิฉันไม่อยากไปที่นั่น لا أريد أن أذهب إلى هناك لا أريد أن أذهب إلى هناك ديشن ت ا ن ا ذ ه ب إلى ا ل ب ب ي أريد ت ان ق ى في ا ل ب ي ْ ب ف ي اريد لي ي ت ي أريد أن أكون لوحدي. كنّيّك و ّ ه ّ ي ّ مي. هل تريد البقاء هنا؟ هل تريد البقاء هنا؟ كنّيّك تان أهان ت ي ي مي. هل تريد أن تأكل هنا؟ هل تريد أن تأكل هنا؟ كنّيّك نان ت ن ّ ي مي. هل تريد أن تنام هنا؟ هل تريد أن تنام هنا؟ كنت ت ن ْ ت َ ا ل ْ د ر َّ ة َ ن ِ ي م َ ك َ هل تريد أن تغادر غ د ا هل تريد أن تغادر غداً؟ كنت ُ ن ْ ت َ الْدَرَّةَ غ ُ د ُ ن ِ ي م َ ك َ هل تريد أن <تصفيق> هل تريد أن تبقى حتى غد؟ هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ ك ن ت ُ ع َ ا ن َ ج َ ن ْ ج ن ْ ج َ ن ْ ج َ ن ْ ج َ ن ا هل تريد ن ن تدفع الحساب غ د ا ف ق ط ْ ج َ ر ي د َ ن ْ ج َ ن ْ ج َ ن ا ج َ ن ا ج َ د ْ ن ْ ج َ ن ْ ج َ ن ْ ج َ ن ْ ج َ ن ت ر ي د و ن الذهاب َ ل ى الديسكو؟ ْ ت ر ي د و ن الذهاب َ ل ى الديسكو؟ คุณอยากไปดูหนังไหมต้องการจะไปโรงภาพยนตร์ห ال คุณอยากไปร้านกาแฟไหมต้องการจะไปร้านกาแฟหรือไม่